يَسِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتَ عَفَا <التعفف> يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتَ